والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم رعاكم ويوم اقامتكم ومن اصواتها واغبارها واشعارها افاتا ومتعا الى اين والله جعل لكم من ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيا لتقيكم الحر وسرابيا لتقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تفلحون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 وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ ابْنًا فَتَقَبَّلَهُ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ